وَإِلَّا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي غَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلِكُ السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كركبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب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 قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن إن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم تُبِ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْقَانَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ